بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذللك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرُّهم ولا ينفعُهم ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلقه ولا بس ما شرع بهِ بأنفسهم لو كانوا يعلمون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر وَلَئِن حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم الحق الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَخِيلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُرْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ بِمَا يَنْفَعُ سَوَمَنَ انزلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ والسحاب الْمُسَخَّرَ بين السَّمَاءِ والأرض لآيات لقوم يعقلون ويسألونك عن الْمَحِيضِ قل هو أَذًى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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفروهما وهو العلي العظيم أَيَوَدُ أَحَدُكُم أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّتٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ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 Rab'na ولا تحمil علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Rab'na ولا تحمilنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم Şehid Allah anhu, la ilahe illahu ve ve ilmi bil Hakim. İnnah din eyle Allahı İslam. Vamahatla min العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ الْأَيَامِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ kuron Allah kiya man ve kudan ve alajunbiim ve yetefkaron fi ترون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب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 فرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم والقيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل او انسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِذَا أَنْهَارُ ثوابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَوِ اعْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يغرن كَتَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا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 بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ وبدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً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 بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست ثت أيام ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يطلبو حديثا يُشَيِّئُ اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُ جُحَّ فِثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَسْمَعُونَ قَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ الَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانُ الَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُلَاءِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُلَاءِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفر فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قد وقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جب بارد عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعونه ولا يكاد يسيه ويأتي مَا وَتُ مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَلَا ذَبَنَ اللهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ muqti'ina muqni'u rusuhum la ya'taddu ila imtarfihum wa ifidatu hawa wa anzirin nasayauma يَجِمُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْفِرْنَا إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعُ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقُمْسُمُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ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 Inna Allaha Azizun Zat Qam Yıma Tübeden Ül-Ardı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 riya zulzi ya allah kul ma kasabat inna allah sarihu namahu ve ilahu waheedu ve liyadhkarul albab bismillahi r-Rahman İnnel bâtil kâne zehqâ. Venunzilû minen kur'âne mâ huve şifâ'un ve rahmetul lil mü'minîn ve خسارا بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دخلت جنتك قلت ما الله لا قوة إلا ''İn إن ترني أنا أقل من كمالاً وولداً'' ''Fعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسبانا'' ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن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 بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمين يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أحرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إن لها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون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 وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا رب رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقَّةٌ وَتَنَاوَتْنَا وَقُلْنَا قُمًّا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا منها فإن عدنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثَرِيمَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْلَالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فَالزَّجْرَاءِ زَجْرَاءٌ فَالتَّالِيَاتِ ذَكْرَاءٌ إِنَّ إِلَى أَهَكُمْ لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون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 بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوب طعام الأثيم كالمهل يرلي في البطون كغلي الحميم هذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وله إلى قومهم منذرين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 بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد والوثاق فاما من فاما من بعد وان ما في داء ان حتى تضع الحرب ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا كل يبني بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر أَلِى رُوحَ مَا أُبَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعَ سُجَّدَ تَرَاهُمْ رُكَّعَ سُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به ملك بَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيم الوزن بالقسط ولا تخفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلِّمٍ يَحْمُو لَا بَارِدٌ وَلَا كَلِي انَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا na ve kün na türabın ve izamın a ina lembaustun ve abayın لما جمعوا إلى مقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوب، فماليون منها البطون، فشربون عليه من الحميم. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُدُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ بسم الله الرحمن الرحيم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 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُذِلُّونَكَ بِأَذِى الصَّارِمِينَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية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 مالية هلك عني سلطانية قذوه فولوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَغَقاً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 وَأَنَّا كُلَّنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًى وَأَنَّ لَنَا لَدَيْنَا أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 فمهر الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسرع وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة قال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم ما عبدون ما أعبد ولا أنعمدوم ما عبدتم ولا أنتم ما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 ومن شرع واسق إذا وقب ومن شرع النفاسات في العقد ومن شرع حاسد إذا حسد Bismillahi r Min şerl, ususl, xanas, alıtı ususu fi ciddur insan,